أهله مسرورة إنه ظن الليل أن حور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركبنا طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون